بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب فيل ألم يجعل كيدهم في تضميل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول